وَإذَا رَآكََّذينَكَثَرُ إَِ التَّخِذونكَ إَِّهُذُوًا أَهذََّ وَإذاَا رَآكََّذينَكَثَنُ إَك تَخذُونكَ الذي ه الذي يَذكُرُ آالِهَ تَكُم وَهُمْ بِذِكرِ الرَّح مَانِهُ كَافِرُون هذا الذي يذكُرُ آالهَتَكُ وَهُم بذِكرِ الرَّح مَانِهُ كَافِرُون خُلِقَئِ سَانُ مِنْعَجَل اُرِقِي قَرِ انْسَانٌ مِنْ عَجَب سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعد إن كنتم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا تكفروا حين لا يكون عن دوءهم النار ولا وَلَا ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم تيهم ضغتك فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ذلك تيه ان ضغتك فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ قُلْ إِنَّ يَتْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ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 يَطْرِي رُونَ نَصَّ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلِ امْتَعْنَا افلا يرون اننا نسل الارضا نقصها من اطرافها افلا يرون اننا نسل الارضا نقصها من اطرافها Eseund il